ادري ان الوقت يذهب ما يعود اربعين مفارقتني يا العنود ما طر الايام من غيم الزمان ما يبل الريك لو مهما يجود يا العنود ما طر الايام من غيم الزمان ما يبل كم شربته صافي بارد قراح ما دريت ان سر الوجود كل شمس تلمس اشجار العمر تحرق الاوراق الفنود انت تلمس اشجار العمر وتجف الفنود محبكم طرب